أو بالله الله من الشيطان الرديب بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعم من رسول وما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إن أت ستبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن بصرته بيجي وشا قد شاقب واش إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ قُلْ أَرَعَيْتُمْ по росту إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا the doobies وهذا كتاب مصدق لكل لسانا زیادی نیست. این‌الذین قالوا ربنا الله ثم فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أفضل وابل الجن نفخا لبينا فيذا خالدينا فيذا ينسى بما كانوا ذالک <تصفيق> الله